وَقَدْ خَابَ مَنْ دَشَّهَا كَذَبَتْ فَمُودُ بِطَغَوَانَهَا إِذِ بَعَثَ أَشْقَانَهَا فَقَالَ لَهُمْ وَسُورُ اللَّهِ نَقَتَ اللَّهُ وَسُقِيَانَهَا فَكَذَبُوهُ فَعَقَرُوهُ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَضْغُمْ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ وَضْهُ بِرَادِهِمْ فَجَوَاهَهَا ولا يخاف عقبان